بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا يتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أو أزلهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يخوننا سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَلَائِينَ كِتَابَ الْحِجَّاجِ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ كل معتدنة إذا تتلانيه آياتنا قال فساقير له لو ولي كلا قضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقومون اذْكُرْ تُبْهِ ذُكْرِ دِيمُونَ ۖ تَلَّانَ كِتَابًا الذَّرَائِنَ فِيهِ الْغَيْرُ وَمَا أَدرَكَ مَا عِلْمِي هُوَ كِتَابٌ مَّنْقُورٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّهُ نُورٌ نَعِيمٍ وجوههم نطرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختابه بس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيلا يشربه المقربون إن, إن الذين عجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون اِذَا مَضَوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مَاقَبُوا إِلَى أَذْهِمٍ قَلْبُ فَاهِمِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَضْحَكُونَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا